بسم الله الرحمن الرحيم القاريا ما القاريا وما ادراك ما القاريا يوم يقوم الناس سرش النفوس اتكون الجبال كالعهن المنفو من تقلت مواهينه فهو في عيشة راضية وعما من خصفت مواهينه فأمه ناوية وما أدرات ما هي نار حافية